اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مَثَلُ الَّذِينَ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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقِقُم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقِقُم.